سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات وَلَوْلَا الْآخِرُ ظَانُّرَ الْبَطْنِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يلد في الأرض وما يخرج من يدل في <تصفيق> Kell وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَحْمَةٌ وَصِرٍّ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لنفذ <متصفيق> وقاتل <تصفيق> وَقُلَّا وَرَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ من ذا الَّذِي قرضاً أسناً سيضاعفه وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشرا لَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا نظرونا نقتبث من نوركم نقتبث don't وكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَاسِقُونَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمُؤْمِنَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ تيو ارفو فود مو I لغيث أعجب لكم وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ اللّعْبِ وَاللَّهُمَّ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَتِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ النار وَالْكَرْدِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ وَعَدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَتِّنَّ رُضَاهَا كَرُضِ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أُجِدَتْنِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ك فضل الله يعطيه ما يشاء والله. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله لقدد أسَن الن أوسُولنا ب in mm -hmm. كثير منهم فاشقون ثم قفينا ورحمة <تصفيق> لا <تصفيق> يسعى ف... كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله أف... إِنَّ لَا يَعْنَى مَا أَنْلُ الْكِتَابِ أَنَّ يَقُضِي